يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يحب كاتب ان كما علمه الله فليكتب وليملل للذي عليه الحق وليستق الله ربه ولا يبخف منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستق 117. ويستطيع أن يملله وفليمل الوليه بالعدل 118. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لا إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يبش الشهداء إذا ما دعوا ولا تسمو أن تبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلكم أقسق عند الله وأقوى من الشهادة وأدنى ألا ترتاو إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا ت 119. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد 110. وإن تفعلوا فإنه بسوق بكم واتقوا الله ويعزمكم الله والله بكل شيء عليم